عَلَن أَرَاكَ يَنْظُرُونَ عَلَن أَرَاكَ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُمَّ الْكَفَرُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ هَلْ ثُمَّ الْكَفَرُ مَا بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت واذنت لربها وحقت واذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إن ككادح الى ربك كدحا فملاقيه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فام مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَن لَّأُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَإِنَّ قَلْبَهُ إِلَى وأما من, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن بَلٰى اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرا بَلٰى اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرا بَلٰى اقْسِمْ بِالشَّفَقِ, أقسم بالشفق وَمَا وَسَقَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ لَتَرْكَبُنَّ فَلَنْ تَنفَعَكُمْ أَنفُسُكُمْ فَرِحِينَ لَهُمْ لا وَإذاَا قُر عَلَهِمُقُرآ لَا يَسجدون وَإذاَا قُ آهِقُ آم ل يسجدون بلَلَّذينَكَ قَول كَذبون بلذينَكَثَولكَذون وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوَلُّ وَاللَّهُ أَنلَمْ بِمَا يَقُولُ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِّرْهُم بِجَنَّاتِ الْأَلِي لهم أجر غير